أهل الصفة عشاق المدينة فرغ الصحابة من بناء الصفة فتداعى نحوها المهاجرون الجدد كانوا فقراء يحظون بوجبة واحدة في اليوم وهي عبارة عن تمرات فقط يقول أحدهم واسمه طلحة بن عمرو كان الرجل إذا قدم على النبي وكان له بالمدينة عريف نزل عليه وإذا لم يكن له عريف نزل مع أصحاب الصفه وكنت في من نزل الصفه وكان يجري علينا من رسول الله كل يوم مد من تمر بين رجلين كان صلى الله عليه وسلم مع فقراء شعبه معهم بمشاعره بسنته بوحي ربه فاهل الصفه اضياف الاسلام لا يأوون على أهل ولا مال إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها يخرج صلى الله عليه وسلم من بيته للصلاة فيقيم بلال فيصف الصحابة خلفه والصحابيات خلفهم فيكبر ويكبرون ويقرأ فينصتون وفجأة يدوي صوت ارتطام بالأرض تتبعه حركة بين الصفوف وأنين يصدع القلوب تلمع العيون القريبة وهي تلمح أحد أهل الصفة يتلوى على الأرض جوعا وبعد الصلاة يطل الأغراب فيعتقدون أن به مسى أما النبي صلى الله عليه وسلم فينهض ويتهادى نحو حبيبه الذي خر مغشيا عليه فيواسيه بأحرف كثمار الجنة قائلا لو تعلمون ما لكم عند الله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 وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع ترى ما الذي أغرى هؤلاء بصفة المدينة حتى تركوا عيشهم الرغيد في ديارهم السر موجود على بعد خطوات هناك في الحجرة النبوية في منزل القائد سنتجه نحو زوجته صلى الله عليه وسلم فقد تحدثنا عن الموائد الشهية عن الأطباق اللذيذة والحل والفاخرة التي تعد له على يد أمهر الطهاء لكن عائشة تحلف بالله أنه يمر بهم الهلال ثم الهلال ثم الهلال يمر ستون يوما وما أوقد في أبيات رسول الله نار يمر شهران دون طبخ أ يحدث هذا في بيت أفضل من مشى على الأرض؟ إذا فما طعامه؟ الإجابة مبكية، لكنها أوجدت شعبا يفضل الموت على أن تمس قائده شوكة. الإجابة أبكت عمر بن الخطاب. حين تلفت في بيت نبيه، فسال الدموغه رأفا به صلى الله عليه وسلم.